بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنا وعن مشايخنا وعن الحاضرين وعن جميع المسلمين أما بعد قال المصنف رحمنا الله وإياه في باب الإمامة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به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 فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به بمعنى ليقتدى به ويتابع في أفعال الصلاة وهل يدخل في ذلك أيضا متابعة الإمام في الأقوال بمعنى أنه يطلب ألا يقول الإنسان شيئا مما يقال في الصلاة من القراءة والذكر قبل الإمام سواء كان ذلك في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية الذي يظهر الله أعلم أن المتابعة إنما تكون بالأفعال بالأفعال ويدخل في ذلك أيضا التكبير في أول الصلاة افتتاح الصلاة في أولها فإنه, إن فإنه لا يجوز له أن يكبر قبله فإن الصلاة لا تنعقد كما أنه لا لا يكون مساويا له في التكبير ويتابعه في أفعاله فلا يركع معه ولا يركع قبله ولا يسجد قبله ولا يسجد معه إلى غير ذلك مما ذكرناه في المرة الماضية وذكرنا كلام أهل العلم فيما لو تخلف عنه لعذر حتى فرغ من الركن وأن صلاته تصح تصح للعذر بخلاف ما إذا تخلف من غير عذر فالمقصود أنه في الأفعال يجب عليه المتابعة يجب عليه المتابعة ويحرم عليه مسابقته فإن جاء به معه ففي تكبيره الإحرام لا تصح الصلاة وفي غير تكبيره الإحرام كثير من أهل العلم يقولون إنها إن ذلك يكره ولا يحرم وتصح معه الصلاة وال والذي دلت عليه السنة على كل حال العمل المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه لأمته هو أنه لا يأتي بشيء من الأفعال حتى يأتي به الإمام الإمام دون الأقوال فإنه ليس بمطالب أن يؤخر القراءة حتى يقرأ الإمام مثلاً نعم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه وهذا الاختلاف عليه إنما يكون يكون في الأفعال ولذلك فإنما بعده هو تفسير له ولهذا قال فإذا كبر فكبروا إذا كبر فكبروا والفاء هنا تدل على التعقيب أي أمة تكبيركم يكون عاقبة كبير الإمام ويوضح هذه الجملة من هذا الحديث الرواية التي عند أبي داود والإمام أحمد في المسند ولا تكبر حتى حتى يكبر وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا ركع فركعوا وفي تلك الرواية ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدو وفي تلك الرواية ولا تسجدوا ولا تسجدوا حتى يستجد فسنه أن ينتظر العمل المشروع أن ينتظر الإمام حتى يأتي بالتكبير ويصل إلى الركن الذي أراد الانتقال إليه يصل إليه فإذا وصل إلى الركوع عند ذلك يركع الإمام يركع المأموم وهكذا إذا وصل إلى القيام بعد الرفع من الركوع فعندئذ يشرع المأموم في الركوع ويدل عليه الحديث المخرج في الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد حتى يسجد و. أيضا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في متابعتهم كانوا لا يضعون لا يسجدون حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض فهذا هو السنة نعم إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد الروايات الواردة وسيأتي إضاحه إن شاء الله في صفة الصلاة لكن على كل حال الروايات الصحيحة الواردة منها ما ورد بإثبات الواو ربنا ولك الحمد كما في هذه الرواية ومنها ما ورد بإسقاطها فلو قال الإنسان ربنا لك الحمد فإن ذلك لا إشكال فيه وإذا قال ربنا ولك الحمد فإن ذلك لا إشكال فيه ومن أهل العلم من قال إن هذه الواو زائدة والمعنى واحد على الروايتين أن الواو زائدة والأقرب الله تعالى أعلم أنها ليست بزائدة أنها ليست بزائدة والحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة ذكر أنها زائدة وفي زاد المعاد ذكر أنها غير زائدة وأن ذكرها أبلغ وأنها لا تسقط لأن المعنى يختلف وهذا الذي مشى عليه كثير من أهل العلم أنه بالواو يكون الكلام عبارة عن جملتين عن جملتين تقول ربنا فيه مقدر محذوف ربنا استجب لنا ربنا استجب لنا ولك الحمد هذه جملة جديدة فيكون هذا الكلام قد تضمن أمرين تضمن الدعاء وتضمن الحمد أو الثناء على الله تبارك وتعالى وهذا أبلغ أما إذا قال ربنا لك الحمد فهو يتضمن شيئا واحدا يتضمن شيئا واحدا وعلى كل حال سيأتي الكلام على هذا بإذن الله عز وجل فإذا فعل المصلي هذا أو فعل هذا فلا إشكال كل ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك هنا قال فقولوا ربنا ولك الحمد وسيأتي في بعض الروايات في صفة الصلاة اللهم بهذه الزيادة اللهم ربنا اللهم ربنا ولك الحمد فهذه ثابتة من طرق كثيرة من حديث أبي هرير رضي الله تعالى عنه في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وفي الحديث الآخر إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. لك الحمد بإسقاط الواو. نعم. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فكيف يكون المعنى اللهم كأنه يقول اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا استجب ولك ولك الحمد على إثبات الزيادتين الواو واللهم اللهم يا ربنا لأن ربنا أسقط منها يا النجا وهذا يسقط من يا النجا في الدعاء كثيرا نعم لكثرة تكرره نعم ربنا اغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة الأصل في الكلام يا ربنا يا ربنا نعم فأسقطت لكثرة الاستعمال وإلا فهذا هو الأصل والله تعالى أعلم يا الله اللهم يا الله استجب لنا نعم يا الله يا ربنا اللهم ربنا يا الله نعم استجب لنا طيب يقول هنا وإذا قال سني الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فسجد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون صلوا جلوسا أجمعون هذا الحديث ذكر الحافظ بن عبد البر رحمه الله أنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متواترة. من طرق متواترة، فالجلوس خلف الإمام الذي يصلي جالسا دل عليه هذا الحديث ليلة صريحة بصيغة الأمر إذا صلى جالسا فصلوا جلوساً أجمعون نعم، بل إنه بل نقل بعض أهل العلم الإجماع إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. على ذلك أنه إذا صلى جالسا أنهم يصلون جلوسا ولكن هذا الإجماع لا يصح الله تعالى أعلم لوجود من خالف في ذلك نعم لكنه ثبت عن جماعة من الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى كل حال كثير من أهل العلم من الفقهاء وغيرهم يصححون الصلاة خلفه قياما يصححون الصلاة خلفه قياما لماذا يصححونها قياما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في قصة وفاته حديث عائشة رضي الله عنها نعم صلى عليه الصلاة والسلام بناء على أنه هو الإمام صلى على يسار أو عن يسار أبي بكر رضي الله عنه فكان أبو بكر يبلغ كلامه يبلغ تكبيره عفوا نعم لمن ورائه لضعف صوته عليه الصلاة والسلام في مرضه فكان هذا هو آخر الأمر فمن أهل العلم من قال إن صلاتهم خلفه قياما وهو جالس صحيحة دل عليها هذا الحديث طيب والأمر هنا فصلوا جلوسا من أهل العلم من قال هذا للاستحباب وهذا وجههم في الجمع بين هذه الأحاديث ومن أهل العلم من قال بالنسخ قال إن الصلاة إن هذا الحديث منسوخ منسوخ بماذا؟ قالوا بآخر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله صلى جالسا وصلى خلفه قياما ولم يجلس ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن هذا أنه قد نسخ نعم و على كل حال ذهب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم كجابر بن عبد الله وأبي هريرة وأسيد بن حضير وجابر بن زيد ومن أمة الأمصار إلا أمة الثلاثة غير أبي حنيفة نعم وإسحاق بن راهوية والإمام البخاري ونصر المروزي وبن خزيمة نعم كل هؤلاء قالوا بأنه إذا صلى بأنه إذا إذا صلى جالسا فإنه فإنه يتابع, فإنه يتابع في جلوسه والذين قالوا إن هذا منسوخ هم كثرة كاثرة من أهل العلم بل نسيب ذلك إلى الجمهور يقولون قد نسيخ ذلك ويستدلون بالحديث حديث عائشة الذي ذكرته آنفا وفيه فأجلساه إلى جنب أبي بكر فجعل أبو بكر يصلي بالناس قائما الآن يصلي بالناس قائما يحتمل أن الإمام من هو؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه نعم فالذين قالوا إنهم يصلون خلفه جلوسا قالوا هذه الرواية تدل على أن الإمام كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وليس النبي صلى الله عليه وسلم فليس لكم حجة في هذا الحديث ولكنه جاء في رواية أخرى، نعم، بلفظ يأتم بصلات النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلات أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد وفي رواية في الصحيح أنهما أجل عن يسار أبي بكر. فروايات يفسر بعضها بعضا الرواية الأولى محتملة وهذه الرواية لاحتمال لا فيها. تدل على أن الإمام كان النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء الخصوصية بأن ذلك خاص به لا دليل عليه والأصل أن أفعاله من قبيل التشريع ولا يفهم بحال من الأحوال أن قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أن المراد الجلوس في الصلاة بين السجدتين وفي التشهد لأنه قال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا سجد فاسجدوا يعني وإذا جلس للتشهد فاجلسوا لم يقل ذلك قال, فصلوا قال وإذا صلى جالسا ما قال وإذا جلس فدل على أن هذا الفهم بعيد غاية البعد وإنما هو في صلاة الإمام جالسا نعم وهذا الذي لا ينبغي أي يفهم سواه الله تعالى أعلم، فالحاصل أن هذا الحديث يحتمل أن يكون ناسخاً للحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته بالناس وهو جالس وهم قيام، يحتمل أن يكون ناسخاً لما قبله مثل هذا الحديث، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى جالساً فقام رجال يصلون خلفه قيام وهم قيام لما جحش صلى الله عليه وسلم سقط من فرسي عليه الصلاة والسلام قيل في السنة الخامسة قيل حينما آل من زوجاته وقيل غير ذلك فالحاصل ليس في مرض موته نهاهم وأشار إليهم فجلسوا وأخبرهم أنهم كادوا أن يفعلوا فعل فارس والروم والعلة هنا واضحة جدا نعم ومثل هذه العلة باقية وأيضا القاعدة أن النسخ لا يثبت بالاحتمال النسخ لا يثبت بالاحتمال وأن الجمع مطلوب ما أمكن يعني ما لأن القول بالنسخ فيه إهدار لأحد هذه الأدلة وهي دعوة كبيرة جدا لأنها تقتضي رفع هذا الحكم وإلغاء الدليل الآخر باعتبار أنه منسوخ فالجمع مطلوب ما أمكن الجمع هنا إما أن يقال بأن الأمر ليس للوجوب وهذا فيه بعد لا سيما مع ذكر العلة كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم وإما أن يقال بأن ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام والأصل عدم الاختصاص الأصل عدم الاختصاص ماذا بقي أن يقال يمكن أن يقال ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله واستحسنه جمع من أهل العلم كالحافظ بن حجر من أنه يفرق بين حالين بينما إذا ابتدأ الإمام صلاته جالسا إذا ابتدأ صلاته جالسا فإنهم يصلون خلفه وهم جلوس يصلون خلفه وهم جلوس أما إذا ابتدأها وهو قائم ثم عرض له عارض فجلس فإنهم يبقون على قيامهم وهذا الوجه وجه حسن وذلك أن الذي الذي حصل أولا حينما قال لهم إن كدتم كنت إن, أن تفعلوا فعل فارس والروم هذا ليس في مرض موته صلى صلى الله عليه وسلم جالسا فأتم رجال به فصلوا خلفه قياما فقال لهم هذا الكلام وفي مرض وفاته عليه الصلاة والسلام صلى بهم أبو بكر وهو قائم ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى إلى جنب أبي بكر وصار النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وتحول أبو بكر إلى مأموم فهؤلاء ابتدأوا الصلاة وهم جلوس وهم في حكم ما في حكم من صلى وخلف إمام ثم عرض له عارض فجلس فإذا أردنا أن نعمل هذه الروايات جميعا فماذا نقول نقول إن صلوا خلفه ابتداء وهم قيام مع إمامهم ثم جلس بقوا على قيامهم بناء على هذا الحديث وإن صلوا خلفه وإن صلوا جالسا ابتداء فإنه يجب عليهم الجلوس ولا يقال إن ذلك على سبيل لا يقال إنه على سبيل الاستحباب والعلم عند الله تبارك وتعالى وعلى كل حال أكثر أهل العلم يقولون تصح الصلاة خلفه وهم وهم قيام سواء ابتدى الصلاة جالسا أو عرض له أو عرض له عارض نعم أو عرض له عارض ومن أهل العلم من يفرق بطريقة أخرى على كل حال يفرقون بين الإمام إمام الحي أو الإمام الراتب نعم وبين غيره والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يفرق ولم يفصل لهم بين ما إذا صلى بهم الإمام الراتب أو غير الراتب وبين ما إذا كان الذي يصلي بهم فيه علة مستديمة أو كانت علة عارضة علة عارضة أو علة يعني من الفقهاء من يفرق يقول العلة المستديمة غير العلة العارضة فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم صلى بهم وقال لهم مثل هذا إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ما قال إذا كانت علته مستديمة فصلوا جلوسا أجمعون أو قال لهم إذا كانت العلة عارضة نعم أو قال إذا كان الإمام رسمي إمام المسجد أو إمام الحي أو نحو ذلك فهذا كله لا دليل عليه والله تعالى أعلم والخلاصة أن الإمام إذا افتتح الصلاة وهو قائم، ثم عرض له شيء فإنهم يكملون وهم قيام وإذا صلى بهم ابتداء وهو جالس فإنهم يجلسون يجلسون خلفه يصلون جلوسا وجوبا على الأرجح من أقوال أهل العلم لدلالة هذا الحديث وهو أمر والأمر للوجوب والله تعالى أعلم طبعا هذا يدل على أن هؤلاء الأن جلسوا ترى القيام وهم يستطيعونه متابعة متابعة للإمام, متابعة للإمام وهذا يدل أيضا على أن الإمام الذي يصلي بالناس لو كان عاجزا عن بعض الأركان فإن صلاته تصح مثل لو كان يعجز عن الركوع أو السجود فلا فرق بين عجزه عن القيام وبين عجزه عن الركوع والسجود فصلاته فصلاته صحيحة والله تعالى أعلم الحديث الآخر حديث عائشة رضي الله عنها هو في نفس الموضوع في صلاته جالسا لكن هذا لم يكن في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام ما شرط إليه آنفا قيل ذلك كان في السنة الخامسة نعم ولما جحش شقه عليه الصلاة والسلام سقط من فرس صلى الله عليه وسلم وفي البخاري أن ذلك كان حينما آل من نسائه عليه الصلاة والسلام ومتى آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه لما فتحت قريضة والنضير. وقراء أن النظير كانت قبل قريضة، وكان ذلك بعد غزوة بدر وأحد لما نقضوا العهد، وأما قريضة فكانت في السنة الخامسة بعد غزوة الخندق، فوسع الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم في المال، فطالبنه يعني الأزواج بالتوسعة في النفقة. يوسع عليهن في النفقة فآلى منهن شهرا في القصة المعروفة ثم حصل التخير إن كنتن تردن الله ورسوله إلى آخره فال... فكان هذا في السنة الخامسة وحدده ابن حبان في شهر للحجة من السنة من السنة الخامسة نعم وبعضهم يقول أن الإله كان بعد ذلك كان في السنة السابعة نعم وقد يكون بعد فتح قريضة والنضير ثم فتحت خيبر في السنة السابعة ثم بعد ذلك طالبنه بالنفقه المقصود أنهن لم يطالبنا بالنفقه إلا بعدما فتحت قريضة والنضير حصل توسع فكان ذلك من الفيء نعم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجد شيئا ينفقه أو يوسع به على أهل بيته قبل ذلك فظن أزواجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الناس إذا وسع الله عليه في الدنيا وسع على أهله فيعيشون كما يعيش غيرهم من التوسع في مظاهر الحياة الدنيا فأخبرهم أن هذا شيء لا يصلح لمثله عليه الصلاة والسلام صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكن فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصر فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به ليؤتم به جعل الإمام ليؤتم به عرفنا هذا ولكن هل أيضا يدخل في الاعتمام به إذا صلى مفترضا نعم أنهم لا يصلون خلفه نفلا لا يلزم هذا مما لا يدخل في المتابعة يجوز الاختلاف في النية بين الإمام والمأموم والنبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى في بيته عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل وكان جدار الحجر قصير فرآه رجال فأتموا به وصلوا خلفه عليه الصلاة والسلام هؤلاء صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينوي الإمامة في أول الأمر وصلى خلفه ابن عباس وكذلك جابر ولم ينوي الإمامة في أول الأمر ثم تغيرت النية بعد ذلك وكان وكان معاذ رضي الله تعالى عنه يصلي خلفه العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء وكانوا يصلون الفرض وهو يصلي بهم بنية النفل فدل ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره فدل ذلك على أنه يصح إتمام المفترض بالمتنفل، وكذلك لما دخل الرجل الذي لم يدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه، نعم، فالرجل هو الذي صلى إماماً، فصار هذا يصلي الفرض والمؤتم به الذي جاء يكمل له بحيث يكون تكون صلاته في جماعة المتصدق. كان يصلي بنية, بنية النفل نعم، وكذلك لما جاء بالرجلين ترعد فرائصهما والنبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف قال لهم ما منعكما أن تصلي معنا ثم أرشدهما بعد ذلك أنهم إن صلوا في رحالهم ثم حضروا معهم في المسجد فإنهم يصلون معهم فتكون لهم نافلة فهذا الآن متنفل يصلي خلف مفترض فكل هذه الأدلة تدل على أنه لا إشكال في ذلك وأن هذه المتابعة لا تكون بالنية، فيجوز اختلاف الاختلاف بين نية الإمام ونية المعموم وهذا الذي مشى عليه كثير من أهل العلم ككبير المفسرين ابن جرير الطبري ومن أمة الأمصار الإمام أحمد رحمه الله الشافعي والأوزاعي وجماعة. بعد ذلك أو كذلك يمكن يستدل على هذا بحديث أبي ذر كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها وفيه فصلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة هذا أخرجه, أخرجه مسلم فيصلي الفرض لنفسه ثم بعد ذلك يصلي معهم فيكون متنفل يأتم بمفترض طيب إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فركع وإذا رفع فرفع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده هذا يدل على أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده وهل يقولها المأموم نعم ظاهر هذا الحديث أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد وهذه المسألة ليست محل اتفاق نعم طيب المأموم الإمام هل يقول ربنا ولك الحمد هل يقول ربنا ولك الحمد الجواب الجواب نعم أنه يقول ذلك والأموم يدل على ذلك ما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد فهذا صريح في أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد والروايات التي لم يرد فيها هذا يمكن أن تفسر به فكونه لم يذكر في بعض الروايات لا يدل على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد. نعم، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. وهكذا المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد. وقد نقل بعض أهل العلم على هذا الإجماع بأن المنفرد يقول الأمرين. قوله سمع الله لمن حمده متى يقوله يقوله في حال في حال الانتقال في حال الرفع وأما قوله ربنا ولك الحمد فإنه يقوله في حال القيام ولعله يأتي الكلام على هذا إن شاء الله في الكلام على صفة الصلاة لكن هذه القضية يخطئ فيها كثير من الأئمة بل إن بعض أهل العلم قال إنه إن قاله بعدما انتقل إلى غيره يعني وصل إلى الركن الآخر فإن ذلك لا يصح ولا تصح صلاته إلى هذا الحد بل بل بالغ بعض الفقهاء وقال إنه إن قال ذلك يعني التكبيرات الانتقال أو سمع الله من قاله في حال الانتقال ولكنه أتمه حينما حينما وصل إلى الركن الذي أراد الانتقال إليه قالوا فإن ذلك لا يصح منه وصلاته لا تصح وهذا الثاني فيه مبالغة لأن ذلك يصعب ضبطه والتحرز فيه والشريعة ما جاءت بهذا الحرج وهذا التدقيق لكن غاية ما يقال إن هذه التكبيرات وقول سمع الله لمن حمده إنما محلها الانتقال فإذا وصل إلى الركن فإنه يقول شيئا آخر يقول سبحان رب العظيم مثلا في الركوع أو سبحان رب الأعلى في السجود يقول ربنا ولك الحمد في بعد الرفع من الركوع فكون أنه إذا وصل إلى السجود يقول الله أكبر هذا لا محل له يكون قد فات المحل ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يفرط في هذا بحال من الأحوال وينبه الإمام الذي يقع فيه فكأنه لم يكبر كأنه لم يكبر مثل الذي يقول مثلا سبحان رب العظيم بعد ما ينتقل إلى إلى الرفع من الركوع هل ينفعه ذلك؟ لا يكون قد فات المحل أو يقرأ الفاتحة وهراكة مع الفرق طبعا في بين الفاتحة وبين باعتبار أن الفاتحة ركن في الصلاة طيب فضلنا وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده نعم يقول عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري وهو من الأوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو في عداد صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية وكان عمره سبع عشرة سنة ومن أهل العلم من قال إنه ليس له صحبة ليس في عداد الصحابة أصلا كابن معين وتوقف فيه الإمام أحمد وأبو داود توقفوا في صحبته وهذا يحتاج إليه في تفسير كلام لبعض أهل العلم في هذه الجملة من المراد بها وهو غير كذوب. فبعض أهل العلم يقولون إن قوله وهو غير كذوب لا يصح أن ينسب ذلك ل للبراء رضي الله تعالى عنه لأن الصحابة ليسوا بحاجة إلى مثل هذا النفي عنهم. نعم. فحينما تقول إن فلان من الصحابة ليس بكذوب فهذا في الواقع ليس بمدح بل هو قدح نعم فمثل إذا قلت لإنسان كما يذكر شارح الطحوية تمدح إنسان تقول له ملكا تقول له أنت ليست بزبال ولا نعم هذا لا يليق هذا هذا سب وذم فهنا قوله وهو غير كذوب ما الحاجة إليه هل هذه تزكي لهذا الصحابي بمثل هذه الجملة تقول غير كذوب وقد جاوز القنطرة أصلاً ولهذا قال بعضهم بأن المراد به وهو غير كذوب هو عبد الله بن يزيد الخطمي ومن القائل هو غير كذوب الراوي عنه والراوي عنه هو أبو إسحاق السبيعي فهذا إنما يصح على قول من فهذا إنما يكون محتملا على قول من قال بأن عبد الله بن يزيد ليس من الصحابة مع أنه جاء في بعض الروايات ما ظاهره أن القائل هو عبد الله ابن يزيد على كل حال هو مختلف في صحبته أعني عبد الله ابن يزيد الخطمي وعلى كل حال يقول حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده هذا يدل على أنهم لا يوافقونه فضلا عن المسابقة لا لا يركعون معه أو لا يسجدون معه نعم. وأيضا لا يكون سجودهم بعده مباشرة وإنما حتى يصل إلى الركن لكن إذا وصل فإنهم لا يتأخرون عنه فليس للمأموم أن تأخر ولو كان ذلك لتحصيل أمر مستحب كان يكون مثلا يقرأ يكمل قراءته في السورة بعد الفاتحة مثلا أو يريد أن يقول مزيدا من الأذكار في الركوع أو السجود وانما هو مطالب بمتابعة, بمتابعة الإمام وفي الصحيح إذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع جبهته بالأرض ثم نتبعه وضع جبهته في الأرض ثم نتبعه وعند مسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف وذكرنا الكلام في المرة السابقة في التسليم باعتبار أن التسليم هل هو وحدة واحدة أن التسليمتين تعتبر شيئا واحدا وهل التسليمها الثانية واجبة أو ليست بواجبة فمن قال إنها واجبة نعم قال إنه لا يشرع بالتسليم يعني المأموم حتى يفرغ الإمام من من التسليمتين من التسليمتين وعلى القول بأن التسليم الثاني ليست واجبة، فإنه يجوز أن يسلم بعد فراغه من الأولى. نعم. تفضلنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه نعم إذا أمن الإمام فأمنوا هذا يدل على أن الإمام, أن الإمام يؤمن وهذا الذي عليه عامة أهل العلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا بظاهره يدل على أن الملائكة تؤمن ومعنى أنها تؤمن أنهم يقولون آمين خلافا لمن قال إن المراد أنهم يستغفرون للمؤمنين فهذا خلاف الظاهر ويدل عليه يدل على ما ذكرت الحديث الذي الرواية التي عند مسلم وهو قوله فإن الملائكة تؤمن فإن الملائكة تؤمن يقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة كيف نعرف أن يقول إذا أمن الإمام فأمن كيف نعرف تأمينه إلا بالجهر أنه يجهر به فهذا يدل على مشروعية جهر الإمام بالتأمين وهذا الذي فهمه البخاري رحمه الله في الصحيح وعقد له بابا ترجم له بقوله باب الجهر بالتأمين باب الجهر بالتأمين أخذ من هذه نعم ويدل على الجهر بالتأمين على كل حال أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث وصف الواصفون صلاته من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وذكروا ذلك عنه يقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة الموافقة هنا ما المراد بها الموافقة هنا تحمل على المعنى المتبادر الظاهر وهو أن الموافقة في التوقيت في التوقيت يعني أن يتزامن تأمين الملائكة وتأمين الإمام وتأمين المأموم يعني اي يقع ذلك في وقت في وقت واحد فالمأموم لا يسبق الإمام بالتأمين ولا يكون بعده بحيث إذا فرغ المأموم اذا فرغ الإمام من التأمين يؤمن يؤمن المأموم لا وإنما يكون تأمينه تأمينه معه ليكون موافقا له في ذلك ويدل عليه الحديث المخرج في الصحيحين إذا قال أحدكم آمين، وقالت الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وافقت إحداهما الأخرى يعني أنها تكون مزامنة مزامنة لها. ويمكن أن يقال في باب المتابعة، نعم، بأن المأموم متى يبدأ يقول آمين حينما متى حينما يبدأ الإمام فيكون تأمين المأمون مضمن في تأمين الإمام مضمن فيه هنا من وافق تأمينه تأمين الملائكة من المراد بالملائكة الحفظة هل هم الحافظة ولا الذين يتعاقبون في الصلاتين صلاة ال صلاة العصر وصلاة الفجر نعم وهذا فيه إشكال في بوع طيب وباقي الصلوات المغرب مثلا العشاء ومع أن العصر لا يؤمن الإمام والمأموم في وقت واحد لا يتابعه في التامين، فعلى كل حال الحديث الملائكة الذين في السماء ولهذا فهم منه بعض أهل العلم حملوه على ظاهري قالوا الملائكة يقول على عموم الملائكة ولا يخص ذلك بالحفظة ولا بالذين يتعاقبون في هذه الصلوات ويمكن أن يقول قائل من قال بأنهم بأن بأن المراد الذين يتعاقبون قالوا إنهم يبقون لكنهم يجتمعون في هاتين في هاتين الصلا الصلاتين و. على كل حال ومنهم من قال كالحافظ بن حجر رحمه الله بأن المقصود من حضر منهم تلك الصلاة وشهدها من ملائكة الأرض والسماء كل من شهدها فإنه وهذا على كل حال لا حاجة إلى البحث فيه لأنه لا يترتب عليه عمل وهي قضية غيبية وإنما يقال إن الملائكة تؤمن فيحرص الإنسان على أن يكون تأمينه موافقا لتأمين الإمام لأنه لا يدري متى تؤمن الملائكة لكنهم ف... لكن ذلك في ظاهره أنهم يؤمنون حينما يؤمن الإمام فيحرص على مثل هذا ومن تفوته صلاة الجماعة ومن لا يصلي في الجماعة حتى لو كان يرى الاستحباب يفوت مثل هذه الفضائل العظيمة يغفر له ما تقدم من ذنبه وفي الرواية الأخرى ما تقدم من ذنبه وما تأخر بسبب موافقة الإمام والملائكة في التأمين. نعم فضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيه فإن فيه الضعيف والسقيم وهذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن أبي مسعود الأنصاري البدرية رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن, يا أيها الناس إن منكم منفرين إن منكم يا أيها فقال يا أيها الناس وإن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة نعم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فليخفف التخفيف قضية نسبية ولذلك فإن أهل العلم حينما تكلموا على هذه المسألة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا ما المراد به لا سيما إذا نظر إلى صفة صلاته صلى الله عليه وسلم مع ما جاء من أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت إلى تخفيف فما المراد بالتخفيف ففاهم منه بعض أهل العلم كالحافظ بن القيم رحمه الله بأن المراد بقوله فليخفف وأن صلاته إلى تخفيف أن ذلك مفسر بما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من صفة الصلاة قالوا هذا هو التخفيف أن نصلي كما أمرنا صلوا كما رأيتموني أصلي فهذا هو التخفيف وكيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالمرسلات وبالطور وبطولى الطوليين وكان يقرأ في الصبح في الركعتين ما بين الستين إلى المئة وقدروا قراءته في الظهر في الأوليين بقدر السجدة وفي الأخرين بقدر نصف ذلك وقال ابن عمر كان يأمر بالتخفيف ويأمنا بالصافات وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم فالحافظ بن حجر رحمه الله يقول الحافظ بن القيم يقول إن المراد بقوله فليخفف يفسره فعله صلى الله عليه وسلم لأنه أمرنا بذلك صلوا كما رأيتمني أصلي فكانت صلاته إلى تخفيف هذا هو التخفيف ولا يجوز للناس أن يتلاعبوا بالصلاة أو أن يكون هذا الحديث عصا في أيدي العامة يلوحون بها في وجوه الأئمة ولا يحفظون من السنة إلا إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف أفتان أنت يا معاذ نعم فهذا والحافظ بن حجر رحمه الله يقول بأن من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والاتمام لا يشتكى منه تطويل فالتخفيف مطلوب وقد نقل عليه ابن عبد البر رحمه الله الإجماع أنه يستحب للإمام أن يخفف لكن مع مع الاتمام كما دل عليه حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثل هذا الإمام النووي رحمه الله فما المراد؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا يزيد على القدر المشروع هذا صحيح. هذا صحيح يعني لو أنه قرأ قراءة زائدة على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وركع ركوعا زائدا على ركوع النبي عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك فهذا يشق على الناس فهذا ليس بمطلوب إذا كان يصلي لهم الإمام بخلاف ما إذا كان يصلي إذا كان يصلي لنفسه نعم فشيخ الإسلام يقول المعتذر بذلك هل هو قراءة سورة الأعراف في المغرب مثلا؟ لا وهل قراءة قصار الصور دائما الجواب لا وإنما الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم فقد يطيل أحيانا قد يطيل أحيانا لأنه يرى أن الناس متهيئون لذلك ولربما يريد الإطالة فيسمع بكاء الصبي فيخفف ويوجز عليه الصلاة والسلام في قراءته وكان قد دخله وهو يريد التطويل فهذا تخفيف لعارض وكذا التطويل قد يكون لعارض ولكن المعتبر في ذلك هو غالب أحواله عليه الصلاة والسلام نعم فقد قرأ صلى الله عليه وسلم في الركعتين في صلاة الفجر كما سيأتي إن شاء الله في الكلام على صفة الصلاة سيأتي الكلام على هذا القراءة في الصلوات لكن هذا نذكره الآن لبيان المراد بالتخفيف قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر لماذا؟ قرأ بإذا زلزلت في الركعتين عادها في الركعة الثانية فهل معنى ذلك أن الإمام يصير يقرأ إذا زلزلت؟ هكذا يستمر عليه ويقول قراءها النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا لكن لو أنه قراءها مرة لعارض لتعب أو لغير هذا أو مراعاة حال بعض من خلفه سن مريض خلفه أو في سفر والناس في تعب فمثل هذا ينبغي للإمام أن يراعي أحوال من خلفه فصلاته صلى الله عليه وسلم إلى تخفيف فالسنة أن يصلي كما كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام وكثير من أهل العلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفتان أنت يا معاذ فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي بهم ويقرأ بهم في مثل هذه السور الطويلة فإنه فعل ذلك بناء على اطلاعه على رغبتهم فيه على رغبتهم فيه وقد يطلعه الله عز وجل على ذلك وهو مؤيد بالوحي قالوا أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فأنا له أن يعرف أحوال الناس ولهذا قال بعضهم إذا أراد أن يطول بهم وأن يقرأ بهم بهذه الصفة فإن ذلك يكون للجماعة المحصورة الذين يرغبون بهذا جماعة محصورة يعني إيش ما يطرقهم أحد ما يرد عليهم أحد ما هو مسجد يمرون الناس عليه جماعة محصورة في مزرعة في قرية ما يمر عليها أحد في ناحية من القرية يصلي فيها هؤلاء الجماعة ويريدون التطويل فيطول لهم والأقرب الله تعالى أعلم أنه يصلي بهم كما كان يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم فهذه صلاة إلى تخفيف لكن إذا كان الناس كسالة إذا كانوا كسالة فماذا يفعل بهم هل يخل بالصلاة من أجلهم فيقال على كل حال يصلي بهم هكذا وفي الركوع والسجود يقول ثلاث مرات سبحان رب العظيم وسبحان رب الأعلى ونحو هذا نعم ولا يطول عليهم في الركوع والسجود تطويلا زائدا لكن هذه هذه الصفة في في القراءة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله يصليها لهم ما لم يؤدي ذلك إلى إلى مفسدة أعظم فإن فعل هذا سنة والصلاة تصح بما دونه فإذا كان هذا يؤدي إلى ترك الجماعة للمسجد ونفورهم عن الصلاة فماذا يفعل بهم؟ يخفف فيهم أكثر، وبعض أصحاب الإمام أحمد كان يصلي للناس التراويح، فسأله كم يقرأ بهم في الركعة؟ فذكر له الإمام أحمد يقول له أن اللي خلفك ناس كساله، فقرأ بهم عشر آيات نحو ذلك في الركعة عشر آيات، وعلى كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، وقرأ أيضا بالجمعة. والمنافقون وقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة بسبح عفوا بألف لاميم السجدة وبالدهر وهي اليوم عند الناس تعتبر تعتبر طويلة الإمام يقرأه خائف من الجماعة ويسرع في القراءة يسرع لربما ربما زائدا وينتظر بعد الصلاة ردود الأفعال خاصة خاصة الجدد من المصلين اللي ما يصلون إلا في رمضان أول جمعة لهم في رمضان جاء وشاف القراءة بهذا الشكل ربما ثارت سائرته نعم فعلى كل حال فيزيد وينقص للمصلحة لكن ينظر إلى غالب حال النبي عليه الصلاة والسلام يراعي في ذلك حال المأمومين نعم والله تعالى أعلم وكذلك الحديث الآخر حديث بمسعود الأنصاري رضي الله عنه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان هذا يدل على صحة صلاة المتنفل اهتمام إمامة المتنفل بالمفترض كما سبق وفيه فوائد ومسائل كثيرة جدا على كل حال فهذا الرجل نعم كان يصلي ثم انفصل من صلاته فدل على صحة صلاة على أنه يجوز لعارض أن ينوي المأموم الانفصال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له لماذا انفصلت من الصلاة تعال نبدأ بك أنت قبل أن نبدأ بمعاذ رضي الله تعالى عنه لكنه أرشد معاذ رضي الله عنه إلى التخفيف فإذا عرض له عارض يعني المأموم فإنه يجوز له الانفصال وهل يحتاج أن يسلم أو لا يحتاج أن يسلم في الصلاة؟ قد يقال إنه لا يحتاج أن يسلم لكنه جاء في رواية في صحيح مسلم في صفة انفصال الرجل أنه سلم أنه سلم. لكن هل يحتاج بهذا? يقال إنه يشرع التسليم بناء على فعل هذا الرجل الذي يظهر والله أعلم أنه لا يحتاج به نعم الذي يظهر أنه لا يحتاج ولا يقال إن هذا من السنة التقريرية فإن ذلك لا يدل على أنه نقل عن النبي صلى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعله في المسجد الآخر ومعاذ رضي الله عنه اتهمه بالنفاق فالحاصل إن الرجل كان صاحب حرف ولم يكن منافقا رضي الله تعالى عنه وأرضاه لكن فعله هذا ليس بحجة لأنه لأن الإنسان يخرج من الصلاة متى بمجرد بمجرد النية فإذا خرج منها بنيته فإنه لا يحتاج أن ينصرف منها بالتسليم وإنما ينصرف بالتسليم من الصلاة المستوفية الكاملة أما هذه فصلاة قد قطعت فلا يحتاج أن يسلم إذا أراد أن يقطع وهكذا لو أن الإنسان تذكر أنه محدث مثلا في أثناء الصلاة هل يحتاج أن يسلم؟ أو يصلي النافلة مثلاً وقيمة الصلاة هل يحتاج أن يسلم من أجل أن يلحق بالإمام؟ لا يحتاج أن يسلم وإنما يكفي أن يقطع ذلك أن نقطع هذه الصلاة بالنية بالانصراف عنها لأن النية شرط بالنظر إلى أنها تكون مطلوبة قبل الشروع في الصلاة وهي ركن كما عبر عنها بعض أهل العلم باعتبار أنه يجب استصحابها أثناء أثناء الصلاة نعم نعم يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير ولا الحاجة الكبير والصغير ولا الحاجة وهناك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيهم الضعيف والسقيم ولا الحاجة وجاء في بعض الروايات غير هذا أيضا الضعيف هو الذي يكون ضعفه الذي يكون ضعفه أصليا يعني إنسان ضعيف الضعيف يعني يكون الإنسان ضعيف القوة ضعيف النام لا يطيق ضعيف إذا وقف مدة أو إذا عليه له أو تعب تعبا شديدا لا يتحمل إنسان ضعيف تركيب وبناء الجسم ليس فيه قوة ولا نشاط وهذا غير السقيم والسقيم هو المريض قد يكون إنسان قويا لكن يعرض له عارض المرض فعندئذ يكون سقيما اختلال مزاج البدن هذا هو المرض الحاجة هذه تجمع ما ورد في بعض الروايات الأخرى مثل عابر السبيل ومن له شغل ك الذي له زرع أو سقي أو نحو ذلك يخشى أن يفسد عليه أو غير ذلك من سفر أو نحوه فتراعى مثل هذه الأمور لا سيما الذين يصلون في الأسواق الأمة في الأسواق أو الذين يصلون في محلات تكونوا مثل مطارات محطة قطار محطة نقل جماعي أو نحو هذا من أجل أن هؤلاء يريدون أن يدركوا هذه المطالب وحوائجهم فما يقطعون عنها بمثل هذه الطريقة لكن في الحالات العادية على كل حال يصلى بهم كما كان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم قدر الإمكان قدر إما لم يفضي ذلك إلى مفسدة أكبر والله تعالى أعلم طيب الآن دقي دقيقة على الأذان ما يمزينا أشرف الباب الذي بعده